وَمَا أُمِرُوا إلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ إلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصيْنَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءٌ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيمَةِ ان النذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه اولئك هم شر البريه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 رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه